أيها الأخوة الكرام شرح هذه الأربعين النووي للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووصلنا إلى الحديث السابع والثلاثون الحديث السابع والثلاثون ومعنا شرح الشيخ العلام الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله جل وعلا شرح الموسوم بالمنح الربانية في شرح الأربعين النووية هذا الحديث الحديث السابع وثلاثون حديث عبد الله بن عباس أيضا هنا في هذه الأربعين قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعم فلم يعملها كتبها الله كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله جل وعلا عنده عشر حسنات إلى سبع ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة وهذا الحديث رواه الإمام الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وقد اتفق على هذا الحديث والحديث هذا الذي يخرجه البخاري ومسلم يسمى متفق عليه أي أن هذا في أعلى درجات الصحة في أعلى درجات الصحة إذا اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى يسمى المتفق عليه فيكون في أعلى درجات الصحة في أعلى درجات الصحة وهذا الحديث هو لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وعبد الله هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس ولذلك يقال رضي الله عنهما لأن عبد الله بن عباس صحابي وأبوه صحابي وأبوه صحابي وأبوه هو العباس ابن عمي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي عليه الصلاة والسلام ف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرت معنا أحاديث في هذه الأربعين النووية لهذا الصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة والبحر والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمة وجاء في أحاديث أخرى النبي عليه السلام والسلام قال في رواية أخرى قال الله ما فقه في الدين وعلمه تأوين إلى آخر ما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وفعلا أصاب أصابته بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فكان من الحفاظ وكان من المفسرين وكان من الفقهاء وكان من العلماء ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام حبر الأمة وترجمان القرآن البحر وعبد الله بن عباس كما مر معنا في سيرته كان مستشارا لعمر رضي الله عنه وقد كان عمر يلقبه بفتى الكهول كان يقول إذا سئل عن ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول فكان يثني عليه عمر ويقربه وكان يستشيره وهذا للعلم الذي هباه الله عز وجل وأعطاه الله سبحانه وتعالى وتوفي بالطائف في سنة 68 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قيل كان له 71 سنة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وهذا الحديث الثالث في هذه الأربعين النووية مرة معنا الحديث التاسعشر والحديث الثالث والثلاثون وهذا الحديث هو السابع والثلاثون لهذا الصحابي, لهذا الصحابي فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وتعال ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أي يعني ما رواه في الأحاديث ما روى في الأحاديث التي تسمى الأحاديث القدسية الأحاديث القدسية هو ما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه فيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أو يروي الصحابي يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فرواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى هذه تسمى الأحاديث القدسية ثم العلماء رحمه الله تفرقوا هل على حديث القدسية هي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى أو هو كلام الله عز وجل ومعناه ومعناه ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل هو كلام الله عز وجل معنى ولفظا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف المحدثون في هذا رحمه الله تعالى على قولين على قولين فمنهم من قال المعنى واللفظ من الله عز وجل اي ان الله عز وجل لما يقول النبي عليه الصلاة قال الله تعالى فمعناه ولفظه من الله جل وعلا ومن اهل العمل قال بل معناه من الله ولكن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاه والسلام ومن اهل العمل قال يعني كالشيخ ابن العزيمين رحمه الله تعالى يقول السلام في هذا الا نتعمق في البحث عن هذا ونقول قال النبي عليه الصلاة فيما يرويه عن ربه جل وعلا وكفى لأن هذا أسلم سواء كان الكلام والمعنى أو المعنى واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا إذا ثبت هذا الحديث القدسي وصح فإن هو لابد من العمل به لابد من العمل به وكل من الله عز وجل لأن ما يخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله جل وعلا لكن هناك فروق ذكرها العلماء رحمه الله تعالى فوق ذكر العلماء بين الحديث القدسي وبين القرآن بين القرآن لان اذا قلنا ان الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل فلا يقصد العلماء انه كالقران لأن هناك فروقا واضحه كبيره يعني بين الحديث القدسي وبين القرآن وبين ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وهناك في شرح ظن والطحاوية ذكر هذا الشيخ العلام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى وذكر هذه الفروق ورجح رحمه الله تعالى الشيخ محمد أمان رجح أن الحديث القدسي معناه من الله جل وعلا ورفضه من النبي عليه الصلاة والسلام المهم كما يقول الشيخ بن عزيمين رحمه الله تعالى لا نتعمق في هذا لا نتعمق في هذا وإنما نقول كما قال الصحابة رضي الله عنهم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى فعلم من هذا أن هذا الحديث الذي سيقوله النبيع السلام هو, هو حديث قدسي يسمى بالحديث القدسي أما فيما يتعلق بالفروق الفرق ما بين الحديث القدسي والقرآن فقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى فروقا ومنها أن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة كلام الله عز وجل حقيقة المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل منقول بالتواتر متعبد بتلاوته المعجز برفضه وتحدى الله عز وجل أن العرب بأقصر صوره بل بآية وهذا القرآن وكلام الله عز وجل المبدو بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس الحديث القدسي الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من كلام الله عز وجل قد ذكر هذا يعني بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولذلك الفروق التي ذكر العلماء بين القرآن والحديث القدسي أهمها أن القرآن أي كلام الله جل وعلا اوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه بلفظه وتحدى الله تحدى به أهل الفصاحة من العرب فعجزوا على أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بآية أو بصورة تحداهم الله عز وجل فالقرآن معجزة معجزة خاردة إلى يوم الدين الحديث القدسي لم يقع فيه أو لم يقع به هذا التحدي والإعجاز الذي جاء في كتاب الله عز وجل كذلك من الفروق أن القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى فيقال قال الله تعالى والحديث القدسي قد يروى مضافا إلى الله عز وجل وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء فيقال قال الله تعالى أو يقول الله تعالى وقد يروى مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتتكون وقد يروى مضافا إلى النبي عليه الصلاه والسلام وتكون النسبة حينئذ نسبة اخبار نسبة اخبار لانه صلى الله عليه وسلم هو المخبر, هو المخبر عن الله تعالى والمخبر عن الله تعالى فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فهذه النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبة إخبار كذلك من من الفروق التي ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن القرآن جميع القرآن نقل إلينا بالتواتر نقل إلينا بالتواتر القرآن نقل إلينا بالتواتر والمتواتر كما هو معلوم مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى ما نقله جمع نقله جمع لا يمكن تواتأهم عن الكذب لا يمكن تواتأهم عن الكذب عن مثلهم إلى منتهى عن مسلم إلى منتهى فهذا معنى التواتر نقل عن جماعة عن جماعة عن جماعة وهؤلاء الذين نقلوا لنا هذا القرآن بالتواتر لا يتواطعون على الكذب أبدا عن مثلهم إلى منتهاهم وقد ذكر هذا السيوطي رحمه الله تعالى كما في الإتقان في علوم القرآن رحمه الله تعالى أما الحديث القدسي الحديث القدسي فيه الصحيح فيه الحسن فيه الضعيف فيه الموضوع وليس كالقرآن فالقرآن منقول إلينا بالتواتر منقول إلينا بالتواتر كذلك مما ذكر العلماء من الفروق أن القرآن من عند الله تعالى لفظاً ومعنى فهو وحي باللفظ والمعنى والحديث القصي كما مر معنا اختلف في العلماء فمنهم من رجح كما قلنا يقولون معناه من عند الله عز وجل ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من الفروق أن القرآن متعبد بتلاوه القران متعبد بتلاوته فهو الذي هو الذي تتعين القراءه به في الصلاه قراءة به في الصلاة كما قال الله عز وجل فقرؤوا ما تيسر من من القران وقال في الايه بعدها فقرأوا ما من فقراءه القران عباده يثاب عليها الانسان يثاب عليه الإنسان أما الحديث لو قرأ أحد من الناس في الصلاة هل يجزئوا؟ لا يجزئوا نابد أن يقرأ القرآن فالقرآن هو الذي متعبد بتلواته بعكس الحديث القدسي بعكس الحديث القدسي والقرآن هو الذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام يعني من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف إنما أقول ألف حرف ولم حرف وميم حرف كما في الحديث الصحيح وكذلك من الفروق التي ذكرها العلماء أن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى لا يجوز روايته بالمعنى أما الحديث القصي فلا تحرم روايته بالمعنى لا تحرم فلذلك هذه من الفروق التي ذكرها العلماء وكذلك من القرآن من أراد أن يقرأ القرآن فإنه يستعد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويبسم بالعكس الحديث القصي لا يحتاج لا أن يستعد بالله ولا أن يبسم بال إذا أراد أن يقرأ يعني أن أن يقرأ الحديث القدس أما القرآن من أراد أن يقراه فلا بد أن يستعد بالله عز وجل ويبسم إذا كان في في في أول الصورة إذا كان في أول الصورة فهذه من الفروق التي ذكر العلماء رحمه الله تعالى في, في في بيان الفرق ما بين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وما بين الحديث القصي الذي مختلف في في هل هو لفظه ومعنى أم معناه فقط من الله جل وعلا فإذا هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقول رضي الله عنهما لأنه صحابي وأبو صحاب فيقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول شراح شراح هذا الحديث يقولون هذا حديث شريف عظيم قد ذكر هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح لهذا الحديث قد ذكر أن هذا الحديث شريف عظيم ومر معنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بجمع أحاديث عنه مدار الإسلام أحاديث تدخل في أبواب كثيرة من الدين والفقه والعبادات وغير ذلك فهو رحمه الله تعالى أراد أن يقدم شيء وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بجمع مثل هذه الأحاديث ولذلك هذا الحديث حديث شريف عظيم بين فيه النبي عليه والسلام مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى بأن جعل هم العبد بالحسن وإن لم يعملها حسن وجعل الله عز وجل همه بالسيئة وإن لم يعملها حسن وإن عملها سيئة واحدة فإن عمل الحسن كتبها الله جل وعلنه عشرة هذا فضل عظيم فهذا الفضل العظيم بأن ضاعف الله عز وجل للناس الحسنات الله أكبر ولم يضاعف لهم الله جل وعلا السيئات، وإنما جعل الله عز وجل الهم بالحسنات حسنه لأن إرادة الخير هو فعل القلب لعقد القلب على ذلك لعقد القلب على ذلك ف... يقول الشيخ صلى حفوزان الله تعالى قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال هذا ما يسمى بالحديث القدسي وهو الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل هو الذي يرويه عن ربه قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين دل فكتب الحسنات والسيئات أي كتب الحسنات والسيئات أين كتبها الله عز وجل في اللوحة المحفوظ وكتب أيضا على المولود في بطن أمه كما في الحديث الذي رواه مر معنا الحديث الظن الرابع الذي مر معنا من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ثم ذكر الأربعين ثم الأربعين ثم الأربعين فقال ثم بي ذلك فيما يرويه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا في أن الأعمال على قسمين الأعمال على قسمين أعمال قلوب وهي النيات والمقاصد هذا يسمى أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهي الأفعال الظاهرة هي الأفعال الظاهرة فقوله فمن هم أي عزم ونوى بحسنه فلم يعملها لم يتمكن من عملها أو انشغل عنها ولم يتركها زهدا بها وإنما تركها لصارف صرفه لكن النية نيته الصالحة باقية كتبها الله عزوجل عنده حسنة حسنة كتبه الله عزوجل عنده حسنة كامل هذا من فضل الله عز وجل علينا مع عشر ومن علينا إن نحمد الله جل وعلا فهذه هي يكتبوها الله جل وعلا له حسنة كاملة لماذا لأن هذا عمل قلبي ومستمر ولم يتراجع عنه ولم يتراجع عنه فقال فهنا يقول إن الله كتب حسنات وهذا إخوان الكرام فيه كذلك كما ذكر بعض الشراح فيه إثبات إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا لأن الله عز وجل قال في حديث هذا إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات إن الله كتب الحسنات والسيئات فالحسنات الواقعة والسيئات الواقعة هذه قد فرغ منها وكتبت واستقرت لأنه قال كتب إن الله كتب الحسنات والسيئات وهذا الحديث إخواني الكرام ليس فيه دليل أو ليس فيه حجة لمن يعص الله عز وجل سبحانه وتعالى فبعض الناس قد يتخذ بعض هذه الأحاديث حجة على معاصي فمثال الأحاديث ليس فيها الحجة للعاصي على معاصيه لله جل وعلا لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه سبحانه وتعالى سمعا وبصرا وفهما والله جل وعلا هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب ولماذا الله عز وجل بين للناس الحق وأرسل هذا الرسول فبين المحج البيضاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم والطريق القويم وبين ما لله وما لغيره وبين نبينا عليه الصلاه والسلام ما يدخل الجنه وما يدخل النار نسال الله العافيه الى غير ذلك فهذا كله يدل على ان ليس لاحد حجه فيما يفعل من المعاصي لان الله عز وجل بين كل شيء سبحانه وتعالى نعم فلذلك لا يجوز إنسانا ان يقحم نفسه في المعاصي او يعصي الله عز وجل ويقول ان الله كتب كل شيء يقول كتب الله عز وجل علي, علي, علي كل شيء لماذا أعمل طاعات ولماذا أعمل كذا والله قد كتب عليه فهذه ليس حجه للعاصي على معصيته لماذا للأدلة أولا, أولا للدليل الأثري فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة رضي الله عنهم ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من والنار قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الاول قال لا يعملوا فكل ميسر لما خلق له فهذا دليل يعني لا تعتمد على شيء مكتوب وأنت لا تدري هل أنت تعلم أين منزلتك هل في الجنة أم في النار سبحان الله وذلك النبي عليه اعملوا فكل ميسر لما خلق له السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى فالذليل بين واضح يعمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتكال على الله عز وجل والإتيان بالأسباب بالاتيان بالأسباب نعم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم خلاص تركوا العمل لا تفعلوا شيء وإنما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فهذا أولا ثم ثانيا بالدليل يعني العقلي أو النظري فالإنسان الذي يقول الله كتب كتب علي كل شيء وكتب ما سيفعل معاصفة لما العمل وغير ذلك ما الذي أعلمك أن الله عز وجل كتبك مسيئا أو كتبك من أهل النار إلى غير دل فلا لا, لا أحد عنده الجواب فلذلك لا حجة لأحد في أن يقول أترك العمل كيف تترك العمل كيف تترك العمل فأنت الذي تجني على نفسك أنت الذي تجني على نفسك وإنما على الإنسان أن يعمل ها ويأتي الأسباب، ويتوكل على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعطيه الله عز وجل ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى إذا كنت تعلم الصلاة تصلي الحمد لله وتتوذى وتقوم وتأتي بالأعمال الصالح فأعلم أنها لا توفيق من الله عز وجل فسر على الطريق ولا تقطع ولا تيأس لأن العلماء يقولون رحمهم الله تعالى أنه لابد من أمرين مهمين لابد من التوكل على الله عز وجل والإيتيار بالأسباب فلا يجوز أن تأتي بأحدهما دون للآخر فإن هذا لا ينفعك عند الله جل وعلا لا ينفعك عند الله عز وجل فلا يمكن أن تأتي بالأسباب وتترك التوكل على الله عز وجل وكذلك لا يمكن أن تتوكل على الله عز وجل وتترك الأسباب فإن هذا لا يجوز وإنما تتوكل على الله عز وجل وتأتي بالأسباب التي أمرك الله عز وجل بها وهذا يعني واضح مبين بيم لما جاء ذلك الرجل النبي عليه السلام فقال يا رسول الله أعقلنا قد قت أعقلنا وأتوكل أم أتوكل ولا أعقلوها فالنبي عليه الصلاة واللسان قالوا أعقلوه أو اجمع بين الأمرين معن اجمع بين الأمرين يعني عليك ان تأتي بالأسباب تتوكل على الله جل وعلا وكذلك تأتي بالأسباب لأن ترك الأسباب قد حن في العقل قد حن في العقل ولو أن الإنسان الآن يجلس لا يأكل ولا يشرب ويقول كالطعام سيأتيني الشراب هل هذا إنسان عاقل هذا سيقال أنه إنسان مجنون إسلام مجنون أو إنسان يريد الولد ولا يتزوج يقول إنسان مجنون يقول كنا متوكل على الله كما يفعل بعض المبتدع يقول نحن المتوكلون فيخرجون يعني في يخرجون في صفر كجماعة التبليغ وغير هؤلاء المبتدع الذين عندهم نقص في العقل نقص الفهم نسأل الله لنا ولكم العافية فيخرجون جماعات ويتركون اولادهم ونسائهم ويتركونهم بدون طعام ولا مال ولا زاد ولا شيء وهم اذا خرجوا لا يخرجون لا بزاد ولا بطعام ولا بشيء يقول نحن المتوكلون انتم متوكلون بس متوكلون على الله جل وعلا لان المتوكل على الله عز وجل فينه ياتي بالاسباب لا بد من اراد الجنه فلا بد ان ياتي بالاسباب من أراد المال فلا بد أن يعمل ويشتغل وهكذا إخواني كرام. فإذا لا بد من الجمع بين الأمرين: التوكل على الله عز وجل والاتيان بالأسباب والاتيان بالأسباب. نعم، فلذلك علينا إخواني كرام أن نطبق مجاهد دين الله عز وجل. وكذلك هذا فيه إثبات أفعال الله عز وجل سبحانه وتعالى. لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ان الله عز وجل فيما يوى عن ربه كتب, كتب وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب أمر يعني الله عز وجل بأن يكتب أو كتبه بنفسه عز وجل المهم أن هذه يعني مسألة خلاف بين العلماء والذي عليه أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل فعلية متعلقة بمشيئته وهناك صفات ذاتيه لازمة لذات الله عز وجل فصفات القسم إلى قسمين صفات فعلية متعلقة بالمشيئة وصفات ذاتية لازمة لذات الله عز وجل سبحانه وتعالى فهنا النبي عز والسلام يقول فمن هم يعزم ونوى بحسن فلم يعمل فإن الله يكتبها له حسنة كاملة ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبع متبين، إلى أضعاف كثيرة. الله أكبر. والله جل وعلا يضاعف، يضاعف الحسنات. فضل منه إحسان. سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل: من جاء الحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء السيئة فلا يجزى إلا مثلها. فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من فضل الله عز وجل علينا إخوان الكرام. من فضل الله عز وجل علينا. ولله الحمد والمنة. فالله عز وجل يضاعف الحسنات سبحانه وتعالى إلى يضاعف حسن الوحدة إلى عشر إلى سبع متى دفع إلى ما يشاء الله جل وعلا إلى ما يشاء الله عز وجل سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا وقال الله عز وجل في الآية الأخرى من ذا الذي يقرض الله يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أبعافا كثيرة هذا فيه أن الله عز وجل لم يحدد هذه الأبعاف لم يحدد الله عز وجل فلا يعلم هذه الأضعاف إلا جل وعلا وهذا فضل من الله عز وجل فقضل من الله سبحانه وتعالى يعني الحسنة نعلم أنها بعشر حسنات أي إنسان عمل حسنة بد أن يجازع влиها عشر حسنات أما الزيادة فهذه من الله عز وجل قد يضاعف يضاعف الله عز وجل مما لا حد له عند الله لا يعلمه إلا الله فضل من الله عز وجل منا على حسب ما وقع وما وقر في قلب هذا الإنسان على حسب من النيا الصالحة وجل والتوكل على الله عز وجل والاخلاص والايمان والاتباع هذا الفارق بين الناس اخواني الكرام قد يعمل يعني رجلين قد قد يعمل رجلين نفس نفس العمل قد يعملان نفس العمل سبحان الله وهذا يعطى حسنات كالجبال وهذا يعطى القليل جدا ما الذي فرق رقبه العمل شوفوا الصحابه الآن شوف الصحابه كل من جاء بعدهم فعال عليه هل احد من الناس قد يستطيع ان يحوز ويفوز بأجر الصحابه رضي الله عنهم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو انفق احدكم مثل احد ما لو أنفق أحدكم مثل ذهب لا يبلغ ولا يصل مد احدهم ولا نصيفه الله أكبر لو أن أحد من الصحابة تصدق بنصف نصف كفه صدقه لو وضع شيء قليل يعني من الطعام وشيء تصدق بصحابه في, في في يده وجاء أحد مننا نحن لو تصدق بجبل احد ذهب لا يبلغ والله مد هذا الصحابي لا يبلغ مد هذا الصحابي في الصدق لماذا قلوب الإيمان الاتباع الإخلاص لله عز وجل هؤلاء الناس ما ما يعني الذي قدموه لدين الله عز وجل وكيف نصروا دين الله جل وعلا ونصروا نبيه صلى الله وسلم وضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الدين حتى وصل إليهم حتى وصل إليهم فهذا إذن الفارق لذلك الله عز وجل يضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة جدا لا يعلمها الله عز وجل سبحانه وتعالى هذا فضل من الله عز وجل الحسنى من عمل حسنى له فله أجر هذا أمر لازم عشر حسنات لكن المضاعفة الله عز وجل فتح بابها وجعل باب المضاعفة اضعافا كثيرة واسع جدا عنده سبحانه وتعالى وذلك قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء الله أكبر سبحان الله الله عز وجل يضاعف إلى سبعمة ضعف هذا والله أعلم بحسب نية العامل وقوة إيمانه أو يقول الشخص الرفوزان بحسب المكان والزمان أو الحال التي تؤد فيها الحسنة فيضاعف الله جل وعليه أضعاف المحددة وأضعاف غير محددة فضل منه إحسان هذا بالنسبة للحسنات في القلب أو العمل شوف سبحان الله في بعض العبادات الله عز وجل لم يجعل لها أجر معين نحن نعلم أن غالب العبادات حدد الله جل وعلا أجر معين الحسنة بعشر أمثالها كل إنسان عمل حسنة فيب بعشر أمثال فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل حسنة فالحسنه بعشر أمثالها جاء في الحديث القدسي كذلك الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به الله أكبر الصوم جعل الله عز وجل أجره عنده سبحانه وتعالى هذا يدل على فضل الصوم الصوم أجر الصوم عنده سبحانه وتعالى أجره عند الله لا يعلم لا يعلم حده فإذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجز به دل على أن الأجر عظيم جدا لماذا؟ لأن الأجر, من الأجر سيكون من كريم غني عظيم سبحانه وتعالى هذا الأجر سيكون من الله عز وجل عظيم الشأن لأن الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى الغني الكريم إذا أعطاك فسيعطيك الله عز وجل بلا حد سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعطينا من فضله وأن يفتح علينا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا برحمة سبحانه وتعالى والله عز وجل قال في الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله أكبر فزاد الله جل وعلا وضاعف ولم يجعل لذلك حد الذي يصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم قال بغير حساب الله أكبر بغير حساب اضعاف مضاعفه لا يعلمها إلى الله جل وعلا وهذا على حسب صبر هذا الإنسان على حسب إيمانه على حسب تقواه على حسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة يعني نوى أن يذنب ذنبا أن يذنب ذنبا لكنه تركه ولم يعمله خوفا من الله عز وجل فإن الله جل وعلا يكتبها له حسنة واحدة على نية لأن النية عمل القلب وتركه لها خوفا من الله عز وجل كذلك عمل القلب أيضا فيكتبها الله جل وعلا له حسنة الله أكبر لماذا؟ لأنه ترك هذه السيئة خوفا من الله عز وجل فاصبحت حسنة أما إذا تركها لأنه لم يتمكن منها وكان في نيته أن, يأتي أن يفعل هذه السيئة فإنها تكتب عليه سيئة لأن نيته السيئة باقيا باقينا صلى الله عليه وسلم أنا هذا أعمال قلوب أعمال قلوب فانظر إلى هذا الفضل العظيم من الله عز وجل يعني من هم بسيئة فلم يعملها ترك هذه السيئة هنا فرق لأنه قوله عز وجل كتب الله عنده حسنة كاملة ليست لكل لي أحد وإنما الذي هم بسيئة فتركها خوفا من الله جل وعلا فهذا يعطى حسنة كاملة ولو كان يريد أن يعمل سيئة لكن تركه لهذه السيئة خوفا من الله عز وجل هو, هو حسنة الله يجازيه ويعطيه حسنة سبحانه وتعالى الله عز وجل يعطيه حسنة كاملة تعرفون الثلاث الذين نزلت عليهم الصخرة وسدت عليهم الغار الذي كانوا فيه ثم أحدهم يعني قال قال لا ينفعكم إلا أن تتقربوا إلى الله جل وعلا بعمل صالح ويجوز هذا الإنسان يعني يعني يتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالح هذا من التوسل الجائز هذا من التوسل الشرعي أن الواحد يتوسل إلى الله جل وعلا بإيمانه بصلاته بأعماله الصالح فهو فعلا توسلوا إلى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة ففرج الله عز وجل عنهم ففرج الله عز وجل الشاهد في هذا أن واحد من هؤلاء أراد يعني بادر أو أراد ابنتا عم له على نفسها فأرادها وكان علي عليها دين وكانت تحتاج إلى مال فطلبت منهم مال فقال لا أعطيك إلا إذا خليت بيني وبينك فبعد ذلك لما هم بهذا العمل فذكرته بالله عز وجل فخشى الله سبحانه وتعالى وخاف وهرب وترك لها المال فدع الله عز وجل قال إن فعلت ذلك خوفا منك ولوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عز وجل عنهم لأنه لما ترك هذه السيئة تركها لوجه الله عز وجل سبحانه وتعالى فخاف من الله سبحانه وتعالى لذلك الله فرج عنه سبحانه وتعالى لأنه لما ترك هذا العمل السيء تركه خوفا من الله عز وجل وبعكس الذي يترك السيء ليس خوف من الله عز وجل لكنه ما, ما لم يقدر عليها أراد أن يفعل أو هم بهذه السيء لكنه لم يتمكن لعدم القدرة أما النية فهي باقية يعني ينوي أن يأتي بهذه السيئة مرة أخرى لكنه ما فعلها ما فعلها هذا موجود يعني أنت لكثير جدا لو أن أحد من الناس أراد أن يشرب الخمر مثلا ثم خرج إلى الخمارة فعند وصوله وجد الخمارة مغلقة رجع إلى بيته لم يأتي بهذه السيئة فهذا تكتب عليه سيئة لأنه لم يترك خوف من الله عز وجل وطاعة لله عز وجل ترك لأنه لم يقدر عليها أو ذهب مثلا وضاعت له الأموال ذهب ليسرق ذهب مثلا ليزني ذهب ليشرب الخمر ذهب لي ليشرب المخدرات ليقترف المحرمات ليغش ليقامر فضاعت له الأموال ثم رجع إلى بيتي لأنه ما استطاع ضاعت له الأموال فهذا تكتب له سيئة لأنه هم بالعمل لم يقدر عليه ليس طاعة لله وخوفا من الله عز وجل وإنما لأنه ما سطاع. كذلك واحد مثلا دخل البيت ليسرق فلما دخل البيت ليسرق الحاجات وغير ذلك فإذا بي بي هناك كلب أو هناك حارس وغير ذلك ففر الرجل ورجع ولم يسرق شيء فهذا لا نقول أنه تعطى له حسن إلا لم هم بالسيئة ولم يعملها لا وإنما هذا هم بسيئة فتكتب عليه السيئة تكتب عليه سيئة لماذا؟ لأنه ما استطاع لم يقدر عليها لم يقدر عليه فهذا الفرق أخواني كرام فليس كل من ترك السيئة فإنه يؤجر على تركه لهذه السيئة لا الذي يؤجر ويعطى حسنة كاملة هو الذي يترك هذه السيئة لوجه الله جل وعلا طاعة لله سبحانه وتعالى هذا الفرق فاذا ف وقد ذكر العلماء رحمة الله تعالى أن الهم بالسيئة له أحوال ذكروا أن الهم بالسيئة له أحوال الحال الأولى أن يهم بالسيئة أن يعزم عليها بقلبه وليس مجرد حديث نفس يعزم على هذه السيئة بقلبه ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل فهذا الذي أجر هذا الذي أجر ويعني يهم بالسيئة وكما قلنا ليس مجرد حديث نفس لأن حديث النفس هذا لا يؤجر عليه الإنسان ولا يعاقب عليه الإنسان هذا ما يروج في الخاطر لكن الإنسان لا يهم لا ينوي أن يفعل هذا الشيء وكم يروج في في الخواطر عفنا الله إيكم من الأمور السيئة هذا يروج ولذلك الله عز وجل رحمنا سبحانه وتعالى فلم يجازين الله عز وجل على ما يروج في الخاطر وإنا هلكنا نسأل الله العفو لذلك لما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى آآ يعني آآ الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى في, في, في يعني في الآية في آخر صورة البقرة قال الله الله عز وجل لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن سنى وأختنا المو... يعني في أول الآيات بعد لما نزلت قوله جل وعلا قل, قل إن ما في صدوركم وتخفوا يعلمهم الله فشق هذا على الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني هذا في في الآيات التي قبل ليس في هذه... في هذه الآيات ف. الصحابة رضي الله عنه ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أمرنا بما بما نطيق أما هذه فلا نطيقه يعني أن يحاسبنا الله عز وجل على ما يروج في الخاطر فنبينا عليه الصلاة والسلام قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فقال الصحابة مباشرة التطبيق رضي الله عنه هذا الفرق بيننا وبينهم فقالوا سمعنا وأطعنا فنزل التخفيف من الله عز وجل قال عز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي ما أراجى في الخاطر ما لم تحدث به أو تعمل به وكما قال عليه الصلاة والسلام فإن الله رفع لنا هذا سبحانه وتعالى فما يرج في الخاطر فهذا لا يؤخذ عليه الإنسان لله الحمد منه فضل من الله عز وجل لا يؤخذ عليه الإنسان و... أما الذي يؤخذ عليه الإنسان هو الذي الذي هم به الإنسان فالإنسان كما بالسيئة كما قلنا له الاحوال الحال الأولى هذه أن يهم بالسيئة ثم يتركها الله عز وجل فهذا يُوجب تكتب له حسنة ثانية الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها بدون أن يسعى بأسبابها ف فهذا يكتب عليه سيئة لكن ليس كعامل السيئة يكتب عليه وزر النية يكتب عليه وزر النية يكتب عليه وزر النية لكن لا تكتب له سيئة وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء فهما في الوزر سواء فهذا يؤذر على نيته لكن لا يؤذر كعامل السيئة هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن يهم بالسيئه ويسعى في الحصول عليها لكن يعجز فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا كاملا ليس ال يعني الذي قبله ليس كالذي قبله يعني هذا هم بسيء وعزم عليه لكن يعجز لأنه لم يأتي بأسبابه لم يأتي بالأسباب لو آتى بالأسباب لكتبت عليه كتبت عليه النية والعمل كتبت عليه النية والعمل لكن لم يأتي بالأسباب بعكس الثالث الذي أهم بالسيئة وأتى بالأسباب أتى بالأسباب فأن هذا يكتب عليه وزر هذه السيئة كاملا وهذا الفرق إخواني الكرام لعلكم لا لاحظتم الفرق الدليل على ما على المسألة الحالة الثالثة ماذا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما قال فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل هذا القاتل قد عرفنا قتل فما باله المقتول فقال عليه السلام لأنه كان حارساً على قتل صاحبه يعني المقتول لماذا هو في النار كذلك المقتول هو قتل لماذا هو في النار لأنه كان حارساً على قتل صاحبه لو لم يقتل قتل واحد من اثنين فكتبت عليه عقوبة القاتل ولو لم يقتل شوف الفرق بين هذه هذه مسائل منض مضغوطة جداً إخواني كرام ننتبه لهذا بارك الله فيكم لأن هنا نعرف الفرق من هم بسيئة لكن لم يأتي بالأسباب فهذا يؤثم على ما وقع في قلبه من النية لكن لا يعاقب كعامل السيئة بعكس الذي هم بسيئة وآتى بأسبابها فهذا يعاقب كالفاعل نفس الشيء, كالفاعل نفس الشيء فهذا الفرق إخواني الكرام الحالة الرابعة أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله جل وعلا ولا للعجز فهذا لا له ولا عليه وهذا يقع كثير من الناس هم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها يعني خلاص ما فهذا لا يثاب لأنه لم يطرك لله ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة كان يريد أن يفعل السيئة ثم بعد ذلك ذهب هذا الأمر وما وقع في قلبه راح وذهب وكانت ذهبت النية ولم يأتي بالأسباب فهذا لا يعاقب ولا يؤجر ولا يؤجر وعلى هذا فهذا يعني معنى قوله عليه الصلاة والسلام كتبها عنده حسنة كاملة وبعد ذلك قال وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة ثم وهذا حديث عظيم وبشرى للمسلم وحث له على أن ينوي الخير وأن يعمل الخير وأن يترك الشر وفي تحذير من نية الشر ومن نية السوء فإنها تهلك صاحبها كما جاء في حديث عديد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار حديث المخرج في الصحيحين يعني مات وهو لم يعدل عن قتل صاحبه فهو يريد قتله لكنه لم يتمكن منه فنيته السيئة باقية فلذلك استحق دخول النار والعياذ بالله ما عنده مقتول لكن يعاقب على نية السيئة فعل المسلم أن يحسن نيته ويخلصها لله عز وجل وأن يترك فعل السيئات والهم بها ويعدل عنها ولا يطاوع نفس الأمر بالسوء ولا يطاوع الشيطان فيترك فعل السيئات خوفا من الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك هذا رحمة من الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان الذي يريد أن يعمل سيئة فليتب الله وليترك هذه السيئة وليرجع فإن الله عز وجل يجازيه سبحانه وتعالى والله كتب هذا سبحانه وتعالى عنده والله عز وجل يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة والله عز وجل يقول في الحديث القرسي إن رحمتي سبقت غضبي هذا ظاهر من الثواب على الأعمال والجزاء على الأعمال السيء الله يجازيك سبحانه وتعالى ويعطيك الله عز وجل دركت الأعمال السيئة خوفا من الله عز وجل طاعة لله عز وجل فكل من يريد أن يعصي الله عز وجل فليتق الله وليتذكر الأحاديث هذه فأنت أنت الرابح لو تركت السيئات أنت تربح يعني والله عز وجل لا يجازيك على هذا العمل السيء بل إذا تركت طاعة لله عز وجل فإن الله عز وجل يأجرك ويعطيك حسنة كاملة سبحانه وتعالى مع أنك ما فعلت لكن لما تركت هذه السيئة لوجه الله فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يجزيك على هذه النية الحسنة ويعطيك حسنة كاملة فلنتب إلى الله جل وعلى إخواني كراء ونراجع نفسنا ونتق الله عز وجل وهذا في الحث على الاتيان بالأعمال الصالحة فالأعمال الصالحة أجرها الحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلى كما سمعتم فلنسعى قبل ان نلقى الله عز وجل وهذه الدنيا دار عمل وغدا جزاء وحساب ولا عمل فالانسان يحاسب نفسه قبل ان يحاسبه الله جل وعلا حتى يخف عليه الحساب كان عمر يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها بالقصاص المستقيم فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من الصالحين ومن الذين يسعون في الأعمال الصالحات ومن من ينجيهم الله عز وجل غدا من عذابه الأليم وعقابه الشديد إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين